النشرة الإخبارية. الرابط وصابر ياهما مقر علاء دنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العداة ف إلى الأمام. الرابط وصابر ياهما مقر علاء دنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا ف إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء الحادي عشر من شعبان لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة العديد من عناصر الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجنود الخلافة وكمين نصبوه لهم في برنو قتلى وجرح من الجيش المصري المرتد بعبوتين ناسفتين في العريش ورفح هلاك وإصابة ثلاثة عناصر من البيكيكيه المرتدين في الخير البداية من ولاية غرب إفريقية هلاك وإصابة العديد من عناصر الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجنود الخلافة وكمين نصبوه لهم في برنو بعد التوكل على الله تعالى انطلقت ثلة من جنود الخلافة نحو ثكنات للجيش النيجيري المرتد في بلدة باغا بمنطقة برنو أمس واشتبكوا معهم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد، وعلى الصعيد ذاته، كما جنود الخلافة لعناصر من الجيش النيجيري المرتد في بلدة كروس بمنطقة برنو أمس، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لتدمير دبابة وثلاث آليات وهلاك وإصابة العديد منهم، واستهدفت مفارز الإسناد مواقع الجيش النيجيري المرتد في بلدة مالمفتور بمنطقة بحيرة تشاد أمس بأربع قذائف هاون وكانت الإصابة محققة ولله الحمد على تسديده ننتقل إلى ولاية سينا قتل وجرح من الجيش المصري المرتد بعبوتين ناسفتين في العريش ورفح بتوفيق الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على دبابة للجيش المصري المرتد بالقرب من منطقة لحف جنوب العريش ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها كما فجروا عبوة ناسفة على دورية الراجلة للجيش المصري المرتد بالقرب من منطقة فارغانم غربي رفح ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد على توفيقه وإلى ولاية الشام هلاك وإصابة ثلاثة عناصر من البيكيكيه المرتدين في الخير من الخير بفضل الله تعالى استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة عنصرين من البيكيكيه المرتدين عند معابر بلدة شحال ما أدى لهلاك مرتد وإصابة آخر كما تمكنت مفرزة أمنية من استهداف عنصر من البيكيكيه المرتدين بمسدس كاتم للصوت على طريق الخرافي أمس ما أدى لهلاكه ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية الصومال بتوفيق من الله تعالى أصدر المكتب الإعلامي صورتين لتفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة الصومالية المرتدة في مدينة بوساسو شرقي الصومال ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين.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 متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام نسمو بغاية أحمد نعلو بها فمقرما متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام